ذرهم يأكلوا ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلتنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذين اذل عليهم ذلك إنك لمدين لهم ما تأثينا بالملائكة إن كنت من الصادفين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 ما يأحیهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون، كذلك نسخه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا.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 Alqaf, faazalna min al-sama'ima, faasqinakum wa ma'asum lahul biquadinil. Wa inna la nahl nuhim wal mith wa nahl nuharithul. وَلَقَد عَلِمْنَا الْمُتَأَخِّرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْكُمُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ مِنْ عَمَاءٍ مَثْنُونَ وَالذَّكَرُ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 لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قُل لَّمْ أَكُن لَّأُجَدّ لِبَشَرٍ قَلَقْتُهُ مِنْ وَطْأٍ ظَالِمٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ قَالَ فَاقْرُبْ مِنهَا فَإِنَّكَ رَجِيبٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 عبادى ليس لك عليهم تلقان إلا من استبعت من الغاوين وإن جهنم لما وعدهم أجمعين فهسبعت أبوابي كل باب منهم جزء مقتوم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 قال أبشركواني على أمّكني الكبؤ فبما تبشرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكن من القانصين قال وَمَن يَقَنَّفُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا قالوا قال فما قطبكم أيها المرسلون قالوا كِتَابَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُهُ قِيلَ الْمُرْتَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ قَالُوا بَلْ رَأَيْنَاكَ فِيهِمْ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّنَا لَقَادِفُونَ فَأَتْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ هَدَبًاهُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مسبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها Kau ti, fala tak fahul, wa taqub Allah, wa la taqul. أَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَقَذَتْهُمُ الصِّيَاحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْقَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجْدٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات وَإِنَّهَا لَبِئْسَ مَقِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَذَابُ الْأَخِرَةِ لَضَالِمِينَ سَنُقَامُ مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَبِئَ إِمَامٌ ولقد كذب أصحاب الحجر المرتلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحثون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَن تَمُوتَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ تحزن عليهم واخرض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير الوبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لن لنهم أجمعين، عما كانوا يعملون، توضع بما تأمر وأحرض عن المشركين.